إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مَّحْتَضَرٍ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ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 فَإِذْ عَوْنًا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلُّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُونَ بَرَاءَةً فِي الذُّنُوبِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الدُّبُرُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسْعُرُ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرُ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 إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحف ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرا تخترف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء, ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر سمع الله لمن حمده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 فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا واغننا اللهم بفضلك عمن عن أغنيته عنا اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأثرنا ولا تبثر علينا وَاهْدِنَا ويسر الهدى لَنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا فَإِنَّكَ بِنَا رَاحِمٌ لَا تُعَذِّبْنَا فَإِنَّكَ عَلَيْنَا قادر.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 اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم اعذنا من الشيطان لا تجعل له علينا سلطان لا في يقظه ولا في منام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 اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن علم لا ينفع نعوذ بك اللهم من هؤلاء الاربع اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم،, اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا في أعدائنا ما يسرنا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين يا قوي يا عزيز اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين اللهم من آذاهم فاده اللهم من آذاهم فاده ومن عاداهم فعاده يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الله